أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو فهل أنتم الَّذِينَ يُرِيدُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا وَفِي إِلَيْهِمْ أَعْمَالُهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا مَا يُبَخَّصُونَ أُولَئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ إِلَّا النَّارُ وَحَبِقَ مَا صَنَعُوا فِيهَا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 وَمَن أَظْلَمُ مِن نِفتَرَار عَلَ اللهَِّ كَذِبَا أُلَاائِكَ يُعْرَبونَ على رَبّهِم وَقُول الأشْحَادُهَا أُل إَِّذينَ كَذَبُوا على رَبِّهِم أَ لَعنَّة اللهَّهِ على الظَّالم الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَيَبْغُونَ هَوَاهُمْ عِندَ جَهَنَّمَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هم